فأنذر الله ولا تقرد الذين يلعون ربهم الآيات الخامسة والعشرون الاستدلال على بقلانه بسبق الضعفاء قطوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه السادسة والعشرون تأريف كتاب الله من بعد ما أقلوه وهم يعلمون السابعة والإشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله فقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية السامنة والإشرون إنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون ما ت لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه الله عليه بقوله فلم تف فلما فلما تقتلون أمة الله من قبل إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله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 محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي الرسالة التي ألفها في مسائل الجاهلية وقلنا في مقدمة الحديث عن هذه المسائل إنها مسائل عظيمة يكاد يكون ممن فرد به المؤلف رحمه الله في مؤلفاته العظيمة والنافعة والمفيدة وهو قد أبرزها وبينها منطلقا من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من بعد أن نظر ما في المجتمع الذي هو فيه من انحرافات وما رأى فيه من أمور منكرة فصدر منه رحمه الله رسائل في هذا الباب نتيجة لما عايشه من واقع ولما نظره في الناس من مشكلات فألف مثل هذا كمسائل الجاهلية وكشف الشبهات ورسائل أخرى وقلنا إن مما تتميز به هذه الرسائل وأمثالها أنها منظور فيها إلى واقع المجتمع بخلاف بعض المؤلفات التي ينهج فيها مؤلفها نهج من سبق و يشبه أن يكونوا يترسموا فيها أو يترسمون فيها قواعد واضحة ومعادية ثابتة كالتصنيف في الشروحات والتصنيف في المؤلفات المتداولة، فهذه لا شك أنها مفيدة ومؤلفات جليلة، ولكنها غالبا ما يحدث فيها اللاحق حد السابق، بينما إذا كان المؤلف نابعا. من مشكلة ومن معاناة فغالبا ما يتميز تميزا بينا ويلحظ هذا في مثل هذه الرسالة الجليل على صغرها وكذلك يلحظ هذا في كثير من مؤلفات الشيخ الإسلام محمد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه كثيرا مؤلف مثل هذا من معاناة ومن نظر إلى مشكلات المجتمع الذي هو فيه ويقال مثل ذلك فيما ينظر من فرق بين كتب الفقه وكتب الفتاوى فكتب الفقه نمطها متشابه فكتب كل مذهب لها ترتيبها المعين ولها أسلوبها بشروحاتها ومختصراتها كما هو معلوم بينما كتب الفتاوى تكون نابعة من مشكلات قائمة ومن فتوى وقضايا عرضت للمؤلف وعرضت للكاتب فأتى بها بما لا تجده في كتابه في فقه مذهبه مثلا لأن الفتوى أمر واقع ولا بد أن يأتي فيه بحكم لهذا السائل بينما غالبا مؤلفاته في المذهب يتمشى فيها على قواعد المذهب وعلى بالنظر في كتب الفتاوى وأمثالها مما ألف نتيجة للواقع مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مبادئ الإسلام الكلية وقواعده العامة ومقاصده كذلك ترى الرد الواضح على من يزعمون أن الاجتهاد قد قفل أو أن ثمة جمودا فقهيا كما يقولون فإنه لم يكن هذا لو نظروا في معايشة العلماء والفقهاء لأحوال الناس وواقعهم من خلال الفتاوى ومن خلال أمثال هذه الكتب ومن الخطأ الربط بين الحياة الاجتماعية في تاريخ الإسلام والحياة السياسية إن صح التعبير فإنه لم يكن ثمة ارتباط وثيق فكثيرا ما ترى اضطرابات سياسية في تاريخ الإسلام الكذيئة الطويل بينما الحياة العلمية مزدهرة وهذا أمر ملاحظ وما ذلك إلا لأنه لم يكن التأثير في الأوضاع السياسية كثيرا في المجتمع وإنما كان الحديث كان ال ال الوضع العلمي وما يسمى بالوضع الفكري كان يشبه أن لا يتأثر كثيرا بمثل هذه الأمور وإن كان ثم تأثر ولكنه ليس على النحو الذي يظنه أبناء هذا العصر وما ذلك إلا لأنك ترى المؤلفات الكثيرة والثراء الفكري والحياة العلمية المزيرة على الرغم من مما يذكر وينقل من اضطرابات سياسية في كثير من اعصار الأمة مما يعطي المطلع والفاحص والباحث نظرا في هذا ولا يكون مجرد أن يردد ما يقال وإنما عليه أن يكون لا تأمر وفحص في هذا من هذا مثلما تراه في مثل هذه السرد الجليلة مسائل الجاهلية ثم إننا قلنا كذلك أيضا في مقدمة الحديث على هذه الرسائل أنه يراد بالجاهلية كل ما خالف الكتاب والسنة فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلي وقد صرح بذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في المجيد وصرح به غيره قبله أن كل ما خالف الكتاب والسنة وخالف أمر الله ومر فهو جاهلية على أن الجاهلية تتفاوت منها ما يكون قد يكون كفرا مخرجا من الملة ومن ما يكون دون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعبد الله إنك مرء فيك جاهلية وفي قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم الطعن في الأحساب الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت فهذه من أمور الجاهلية وإن كان بعضها قد لا يجب كفرا وبعضها قد يرقى إلى الكفر حسب الاعتقاد كما أن الجهل أو الجاهلية فالجهل قد يكون مقابل للعلم، فيقال عالم وجاهل سلي إن جهلت الناس أن وعنهم فليس سواء عالم وجهول، فيأتي الجهل مقابل العلم، ويأتي الجهل مقابل الحلم، ألا لا يجهل أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، ويراد بالجاهلية. ما يشمل هذا وهذا ويبدو والله أعلم أن لفظ جاهلية من الصير التي استحدثها القرآن الكريم بينما لم يكن هذا المصطلح موجودا قبل الإسلام ومثله لفظ الطاغوت فيما يبدو الله أعلم أنه لم يكن مستعملا هذا النحو الذي في المصطلح الإسلامي فالجاهلية ويراد بها كل ما خالف الإسلام سبب كان عند العربي أو عند غيره من الأمم الأخرى فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية وكما قلنا هذا يترقى منهما يخرج من الملة نسأل الله السلام ومنهما دون ذلك فإذا مراد الشيخ رحمه الله بمسائل الجاهلية هو التنبيه إلى ما يكون عليه أهل الجاهلية وهل تلاحظون فيما سبق وفيما يأتي أن بعضها نعود لأهد الكتاب في مخالفاتهم فهم في مخالفتهم أصبحوا أهل جاهلية ومنها ما كان ظاهرا في العرب ومنها ما يظهر في أمم ومنها ما يظهر في عصر دون عصر وقد لا تكون كلها متوفرة في كل أمة وإنما بعضها قد يكون تتميز به أمة دون أمة فهذا ملخص لما قلناه في توضيح هذه المقصود من هذه الرسالة وأهميتها وأثرها فقال الرابعة والعشرون يعني من مسائل الجاهلية أو مما يتميز به أهل الجاهلية أو من صفات أهل الجاهلية قال ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربه هذه يريد المصنف رحمه الله أن يقرر أن هذه من من سمات أهل الجاهلية أنهم يأنفون أن يقبلوا الحق ولو رأوه حقا لماذا لأنهم رأوا أن الأتباع هم الضعفاء وقد سبق أيضا في مسألة سابقة أنهم قالوا أن نؤمن لك واتبعك الأرضلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا فمن حججهم وتعلقاتهم الواهية التي تدل على الهوى وتدل على أنهم لا يريدون الحق لذات الحق وإنما يصدون عنه استكبارا وعنادا وجهودا ويتعلقون بأي حجة نووية فيقولون آه آه كيف نتبعك وأتبعك هم ضعفا ففي قوله تعالى ولا تترد الذين يدعون ربهم هذه الآية قيل في سبب نزولها إن الأقرع بن حابس التميمي وعويينة بن حصن الفزاري جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض المستضعفين كصهيب وبلال وعمار رضي الله عنهم أجمعين فقالوا لا نجلس معك ولا نسمع إليك إلا إذا خرج هؤلاء أو أن تخصص لنا وقتا لا يكون معنا في هؤلاء المستضعفون ونريد أن تكتب لنا كتابا في ذلك فكان نبي صلى الله عليه وسلم همى كما تقول الرواية فأنزل الله عز وجل عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن هذا لكن هذا يحتاج إلى نظر هذه الرواية من حيث تاريخها لأنه معلوم أن عيالها بن حصن ولقع بن حابس كانوا بعد الهجرة، فوالآية مكية كما هو معلوم من سورة الأنعام، لكن على كل حال معناها ظاهر وحال كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظاهر في هذا، فإنهم كانوا يمقتون أن يتبعه الضعفاء كعمار وصهيب وبلال ويستنكفون عن اتباعه وإلا ما تكون حتى كما هو الشأن في أبي جهل وأبي لهب في مكة المكرمة فالحاصل هو أن المدعوين يستنكفون عن قبول الحق لأنهم ينظرون إلى الأتباع ولا ينظرون إلى الحق لمجرده فإذا هذه سيمة من سيمة الجهلية الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفة كقوله لو كان خيرا ما سبقون إليه هذه تشبه ما قبلها من حيث إنهم يتذرعون بأوهى الأسباب وبأضعف الأمور من أجل أن يتنصلوا عن قبول الحق لا ليس عندهم حجة قوية إنما يقول أتباعك كذا ولو كان خيرا ما سبقون إليه استنكافا واستكبارا وإلا الحق عليه علائمه وله أنواره لو كانوا صادقين ولهذا قال الله عز وجل في أقوام آخرين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذه كما هو معلوم وكما يقتضي السياق هي في أهل الكتاب فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْعَوْنَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ عَلِمُونَ سَ إِمَّا يَكُونَ التَّحْرِيفُ بِ لِي الْكَلِمَاتِ وَالنُّصُوصِ وَمَعَانِيهَا لِمَا يَتَمَشَّى مَعَ أَهْوَائِهِمْ أَوْ يَكُونَ تَحْرِيفُهَا في تفسيرها أو في جحدها أو كتمانها كما جحدوا آآ على النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لهم حد الزنا في آآ حينما حصل كما, كما, كما سبق معنا في تفسير سورة الهبران وفي غيرها ف وهذا يظهر في كل عصر وفي كل وقت موضوع التحريف، وبخاصة إذا إذا إذا لم يكن القائد هو الحق وإنما القائد هو الهوى، فإنه لا يعدم صاحب الهوى أن يجد له مدخلا بحيث يتأول كلام الله عز وجل أو يحرف النصوص الشرعية، ومع الأسف أن هذا قد تجد حتى في بعض المسلمين حينما يريدون حينما يريد هذا المريد قضية فإنه يغلب هواه فيلوي عنق النصوص من أجل أن يحقق معرضها وهذا من شأن أهل الجاهلية ولهذا قال تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني يعلمون أنهم متكلفون ويعلمون أنهم محرفون بينما الشأن في طالب الحق وفي المسلم الحق أن يقصد الحق لذات الحق وأن لا يسبق هواه أو يضع كما يقال نتيجة معينة ويريد أن يقود النصوص إليها هذا ليس من شأن أهل الحق وإنما هو من شأن أهل الجاهلية قال السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله العيه هذا ايضا سياق الآيات يقتضي أن الحديث مع أهل الكتاب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعنيون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا معند الله به بثمن قليلة ويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم ماكسبون فاذا هذا سمة من سمة أهل الجاهلية وكما قلنا أهل الجاهلية أو الجاهلية كل ما خالف أمر الله وامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أي أمة كانت وفي أي عصر كان وهذا أيضا يعني يؤكد كذلك من جانب آخر أن تفسير أهل العلم وآراء أهل العلم وشروح أهل العلم في كتبهم ومؤلفاتهم ومدوناتهم نعم هي محل اعتبار ومحل نظر وفكر لكنها ليست منزمة وإنما اللزوم هو والاستمساك هو في نصوص, في نصوص الكتاب والسنة أما أراؤها العلم فإنها لا شك محترمة وينظر فيها وجهود لا تنكر لكنها ليست منزمة ولهذا كان التعصب مذموما وكان الاستمساك بكلام أهل العلم وموازاة ذلك بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان مسلكا خطأا ف و فالمسألة التي أشار إلى المصنفون رحمه الله تنبه إلى شيء من هذا وإن كان المسلمون لا يعتقدون أن النصوص الأئمة هي بمثابة الكتاب والسنة ولكن أحيانا قد يقود التعصب إلى شيء من هذا وحتى قال بعضهم إن أي نص يعني شرعي يخالف أقوال أئمتنا فهو إما منسخ أو متأول نقلت بعض هذه العبارات عن بعض العلم ومعلوم أن هذا فيه تعصب شديد فهذا قد يجر إلى مثل هذا حتى يقول أن هذا كأنه يقول أن هذا من عند الله فالمصنف رحمه الله أشر إلى هذا على معنى أنه الاستمساك بأقوال أهل العلم على أنها لا تقبل التغيير ولا النظر ولا الاجتهاد معلوم أن هذا هذا خطأ وإنما العصمة لكتاب الله عز وجل ولما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثامنة والعشرون أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفته كقوله نؤمن بما أنزل عليه أيضا هذا أصل سياقه كان في كتاب من سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه فإذا هذا أيضا سمة من سمة الجاهلية وهو أنهم لا يظنون الحق إلا عند طائفتهم وهذا أيضا ينبه إلى المثل السابق وإلى المثل التالي أيضا وهو موضوع التعصب فالحق عليه دلائله وله علاماته والأصل في طالب الحق أن يعتمد المبادئ الواضحة والله عز وجل حفظ لنا كتابه وحفظت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك فلم يعد لقائل من ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولهذا كما قال بعض السلف اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال فليس الحق هو الذي مع طائفتك وحدك أو مع مذهبك وحدك أو مع شيخك وحدك وإنما الحق هو ما دلت عليه نصص الكتاب والسنة وعليك أن تعلم أن طائفتك وشيخك ومذهبك قد يخطئ وقد يصيب وكان الشيخ رحمه الله يؤكد على هذه القضية لأنه واجه في دعوته ما واجه أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا, يعلم لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه الله عليه بقوله فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ألا يمتكامل في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمن بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين هم قالوا إننا مؤمنون وإننا نؤمن بما أنزل علينا فظاهر أن الخطاب مع أهل الكتاب الذين مع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما همزل علينا الذي هو التوراة هكذا يزعمون ويكفرون بما وراءه الذي هو القرآن وهو الحق مصدقا لما معه يعني لو كان يفقهون كتابهم كله أو أرادوا الحق فإنهم موقنون بأن ما في القرآن الكريم هو مصدق لما في التوراة غير محرفة ومصدق لما جاء به موسى وما جاء به إيسا ولكن الله عز وجل رد عليهم بحجتهم واستمساكهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إذا كنتم مؤمنون بما أنزل, علي بما أنزل عليكم فمعلوم أن قتل أنبياء الله لا يجوز حتى فيما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله فإذاً كأنهم لا يعلمون ما عليه طائفة من الحراف وما عليه فيه وما فيه من باطل. فلو كانوا مؤمنين حقا فلا أخذوا بالجانب الصواب وتركوا الحراف ولكنهم أخذوا إيمانا تعصبا بما فيه من حق وما فيه من باطل. وإذا قيل لهم آمن بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فقال التاسع وعشر أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة يعني مجرد تعصب أعمى وهذا هو الذي ينبغي أن يتنبه له المسلمون وبخاصة أنه قد توجد في بعض مذاهب المسلمين وفي رقهم تعصبات نتيجة لمثل هذا المنهج وهذا المسلك ويظنون أن الحق ليس إلا عند طائفتهم أو عند مذهبهم أو في طريقتهم بينما حقهم أن يكون نبعهم واستمساكهم وتوجههم وأخذهم مباشرة من الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس وما خالفهما فيضرب به عرض الحائط كما قال ذلك أئمة الإسلام كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من للأمة صلى الله عليه وسلم وارضة فهذا هو الحق وفي المذاهب كما هو معلوم أمور مرجوحة وأمور يقتضي في العلم أن ينظروا فيها وهذا أيضا ظاهر جدا فكل مذهب في مسائل مرجوحة وغالبا المسائل الراجحة في المذهب تجدها متفقا مع المذهب الأخر وإنما هذا راجح وهذا مرجوح أقصد مرجوحة في ميزان الكتاب والسنة ولكن أقصد مرجوحة في ذات المذهب إنما مرجوحة في ميزان الكتاب والسنة والعبارة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي قول بعضهم إن كل نص يخالف ما عليه أئمتنا فهو إما منسوخ أو مؤول هذا معلوم أنه تعصب شديد وإن كان وجد من يحاول أن يفسر هذه العبارة ولكن مهما كان فإن ظاهرها تعصب شديد وإنما الأصل أنه إذا صح الحديث فهو المذهب كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب بقول عمر الحائن كما قال امام الشافعي وقال ايضا امام الشافعي امام احمد اذا صح الحديث عندكم فاخبرونا نذهب اليه او كما قال او نحو هذه العباره فهذا هو الحق وهذا هو الاصل وهذا هو الذي اراد ان يؤكده المؤلف رحمه الله هنا فقال التاسع والعشرون انهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبر الله عليه بقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل أن كنتم ممنعين على ما أنها يتعصب ويظن أنها على الحق بينما هناك مخالفات وهناك أمور مرجوحة وهناك أمور منحرفة ولكنه يتمسك بهذا بهذا الاتجاه أو بهذا المذهب وبذلك الطائفة بحقها وباطلها وبخيرها وشرها بينما الأصل والعقل والإسلام والدين يقتضي أن الإنسان يتبع الحق لذات الحق وأن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال هذا واسه الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على خير خلقنا نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم رجل به مرض البواسير وبعد قضاء الحاجة والتطهر من الغائب بعد فترة